أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ ضَرْبًا إِن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ إِن فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا لا كانوا به يستهزئون، فأهلكنا أشد منهم بقشاً، ومظامته الأولي، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهنا العزيز. لَالِين الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً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 129 ثم تذكروا نحمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سقر لنا هذا وما كنا له مقرمين وإنا إلى ربنا لمنقربون وجعلوا له من عباده جزءا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 وَدَّهُ وَهُوَ كَرِيم أَوْ مَنْ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُجْرِم وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِندَ الرَّحْمَنِ إِنَاثَ أَوْشِكُوا خَلْقَهُمْ ستكتب شهادتهم ويسألون، وقالوا له شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرسون، أم أتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمته، وإن على آثارهم مهتدون.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 قل أَوَلَوْ جَاءتُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُم عَلَيْهِ أَبَا أَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَن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 111. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا 112. وإن كل ذلك لما متاء الحياة الدنيا 113. والآخرة عند ربك للمتقين وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّ نَوْمَ لَيَصُدُّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ 119. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين 110. فبئس القرين 111. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون 112. أنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعبناهم فإنا عليهم مقتدرون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 أجعلنا من دون الرحمن آلهة ليعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم في آياتنا إذاهم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجون وقالوا يا أيها الساحر دعو لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون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 فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسَاوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ تَسْتَغِفِّ قَوْمَهُ فَأَصْغَوْا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَنْ ما لما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون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 ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين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 إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاقتلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينهرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون يوم أليم هل ينهرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون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 الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطعف عليهم بصحاف من ذاب وأكواب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 لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبنسون وما ظلمناهم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 أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلاء ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولده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 119. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم 110. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دوني الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله